ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ا ذلك رب العالمين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 فان اعرضوا فقل أ ن ذ ر ت ك م صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم أ ن لا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا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 وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ه اخزى وهم لا ينصرون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 وان َ يستعتبوا ََِْْ فما َ هم ُْ من َِ المعتبين ََُِْْ وقيضنا ََََّ لهم َُْ قرناء َُ فزينوا َََ ه ُ م ْ ما َ بين ََْ أ َ ي ْ د ِ ي ه م ْ وما ََ خلفهم ََْْ وحق َََّ عليهم ََُُْ القول َُْْ وحق عليهم القول عليهم في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس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 ذلك جزاء أ ع د ا ء الله النار ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء من ما ا ك ن وقال ا بآياتنا يجحدون و الذين كفروا ربنا أ ر ن ا الذين أ ض ل ن ا من الجن و ا ل إ ن س ن جعلنا ه م م ا ا تحت أ ق د ليكونا من ا ل أ س ف ل ي ن إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم موسوعه ا ل ي م ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا و للعلوم ا ت ا ل ا س ل ا م توعدون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 وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا د و حظ عظيم و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه هو السميع العليم ومن آياته الليل و ا ل ش م س و ا لا ل ق م ر ت س ج د و ا ولا واسجدوا للشمس للقمر ل ل ه ا ل ذ ي خ ل ق ه ن إن إ كنتم ي ا ه ت ع ب د و استكبروا ن فإن ف ا ل ذ ي ي ن عند ربك س ب ح و ن ل ه ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر وهم ل ا ي س أ م و ن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 قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم عمى أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه